وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قالوا يا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بني